قوله قول السيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحيي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان ند وان هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في نار اخوتي الكرام فإني أشكر الله تبارك وتعالى على ما أمن به من هذا اللقاء وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا السواء السبيل فإن نعم الله عز وجل لا تحصى وفضله تبارك وتعالى لا يستخصى فهو المنعم ربنا تبارك وتعالى بكل نعم كما قال عز وجل وما من نعمة فمن الله وقال تبارك وتعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله المزيد من فضله ربنا تبارك وتعالى لنا ولجميع المسلمين في كل مكان إخوتي كرام إن الموضوع الذي اجتمعنا من أجله عظيم جلل وهو من أهم الأمور وأعظمها وأشرفها لأن الله تبارك وتعالى قد عظمه وذكره في غير ما آية في كتابه عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة السمحة والت بالاعتناء والاهتمام وهو الموضوع يعني فيما يتعلق بالعلم الشرعي وجلوسنا بالحقيقة لهذا الذرس جميعا إنما نناقش نناقش مصيبة عظمى وهي الفتور في هذا العلم الذي شرفه الله وأتنى عليه ربنا تبارك وتعالى فما هي أسباب الفتور بل ما هو الفتور ما هو الفتور وما هي أسبابه وما هي نتائج الفتور وما هو علاج الفتور في طلب العين وإن هذا الموضوع العظيم الجلل ينبغي أن تفتح له المحاضرات من ولكن إشارة خفيفة قبل الكلام عن الفتور وأسبابه وما هو علاجه وما الذي انتاب الشباب اليوم فأريد أن أبين على لفتة وجيزة عناية السلف بهذا الأمر العظيم الجلد ولأن الله تبارك وتعالى فضله وعظمه فلا بأس من بعض الآيات وبعض الأحديث ثم بعد ذلك نناقش مسألة الفتور التي أصابتنا لشك أن العلم وقال له منزلة العظيمة في الإسلام أعني به العلم الشرعي الذي يورد النور وسعة الصدر والإيمان والتقوى هو الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتاب والسنة ونعني به العلم الذي هو من بشكات النهوة الذي هو على فهم السلف الصالح فلقد شرفه الله تبارك وتعالى بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأول العلم قائما بالقسط وكفاه بهذه المنزلة شرفا وفضلا وإجلالا ونولا ففي هذه الآية العظيمة شرف الله تبارك وتعالى الولماء كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أول قال أن الله تبارك وتعالى فضل العلماء لأن الله تبارك وتعالى استشهدهم من دون غيرهم من سائر البشر استشهد العلماء من دون سائر البشر وهذا شرف لهم ونبه وإجلامه وكذلك قرن الله تبارك وتعالى شهادة العلماء بتوحيده بشهادته عز وجل شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم فقرن شهادة أولي العلم بتوحيده عز وجل قرنها بشهادته تبارك وتعالى وهذه منزلة عظيمة قال القيم قيم وفي استشهاد الله تبارك وتعالى بأولي فيه تغتيق لهم وتعديل لهم لأن الله تبارك وتعالى لا يستشهد باتقاة العذول فهي فيها تزكية ومدح لهم وقال الله تبارك وتعالى في فضل هذا العلم العظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجات فالله تبارك وتعالى يرفع, يرفع أهل العلم والإيمان بحسب ما عندهم وبحسن ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من العلم والإيمان وأن زينة ذلك وتمرته هو العمل بمقتضاه هذا وإن الترغيب في الشيء يستلزم الأمر به لأن في قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فيه ترغيب وهذا يستلزم الأمر لطلب العلم وإلى هذه الشريعة العظيمة وقال الله تبارك وتعالى في آية محكمة أخرى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ليعلمون أي الذين يعلمون الله تبارك وتعالى وصفاته وإجلاله ومقامه عز وجل ويعلمون حكمه وأحكامه الشرية وأحكامه الجزائية وأنهم العلم هم الذين يولون بالطاعة اهتماماً ويغثرون الأعلى على الأدنى يرفع الله الذين آمنوا منهم الذين أوتوا العلم درجات يغثرون الأدنى على الأعلى ويغثرون الآخرة على الدنيا ويغثرون الطاعة على المعصية ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كذلك في هذه الايه تزكية تزكيه للعلماء وفيه أن الله تبارك وتعالى امر بالرجوع اليهم والله تبارك وتعالى طالما امر بالرجوع اليهم فمضمون هذا تزكيه لهم وثناء ومدحا عليهم وان الله تبارك وتعالى اتمنهم على هذه الشريعة العظيمه فهم أمنا بهذه الشريعة وأنهم بهذه الآية وغيرها أنهم مأمورون بأن يزكوا أنفسهم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم فمأمورون بتزكية أنفسهم لأن الله تبارك وتعالى أمر بالرجوع إليهم في قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر يمكنتم لتعلمون وشرف العلم كثير وعظيم ومنه حديث معاية ابن أبي سفيان الصحابي الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير نفقه في الدين ومفهوم هذا الحديث أن من تفقه في الدين فهو علامة لإرادة الله عز وجل له خيرا قال العلماء هذا من توفض ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فهو علامة لعدم إرادة الله به خيراً وهو مخذول أصلى الله с и빛 و العافية قال أم الله به خيراً وفقههم في الدين مفهوم أن من لم يتفقه في الدين فهو مخذول وهو علامة لعدم إرادة الله به خيراً إلا أن المقصود بالفقه في الدين في هذا الحديث هو الفقه الواجب الذي لا أبد من تعلمه ولا أبد للإنسان منه كأحكام الصلاة والصيام وإلى غير ذلك لما أوجب الله تبارك وتعالى عليه وليس هو العلم والفقه العام بأنه سير عالما ومن لم يكن عالما فهو مخدول لا لكن من أعرض عن العلم بحيث أنه لا يدري من الصلاة ولا من الزكاة ولا إلى ما غير ذلك فهذا مخدول وهذا علامته لإرادة الله عز وجل لهم خسران وعلى بالله الفقه في الدين عظيما جدا إخوتي كرام إن هذا السلح كانوا يوالون بالعلم الشرعي اعتناء عظيما جدا هم أحرصوا على العلم من البخيل بدنان ودرهمه وكانوا أحرص على الوقت وكانوا يعظمون العلم الشرعي وكانوا ارتحلون إليه بل كانت الرحلة لطلب العلم عند العلماء وعند الصحابة وعند السلف الكرام جزء لا يتجزى من حياته العلمية وهذا جادر بن عبد الله يشد رحلا رحل ويشتري دعيرا ويرحل من أجل حديث واحد مسيرة شهر وهذا يندل على شيء على التقوى وعلى الإيمان وعلى تعظيم هذا الأمر وعلى الهمة العالية والصدق العزيمة ومعرفة ما عند الله تبارك وتعالى يقول عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رجلا يحدث سمعت حديثا يحدث به رجل عن عبد الله بن مليس وهو أين عبد الله بن مليس الشام وهو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشتريت بعيرا من أجل هذا الحديث الواحد قال فاشتريت بعيرا وهذا الحديث يسمي العلماء في حكم الفصل والقضاء بين الناس سمع هذا الحديث من رجل يحدث به عن عبد الله بن قنيس وسنده مرتوق إليه ولكن لم يكتفي بهذا وإنه اشترى بعيراً وشد إليه الرحم وهذا الحديث يسميه العلماء حديث الحكم القضاء والفصل بين الناس وبعض العلماء يسميه حديث القصاص لما فيه من القصاص بين الخلاقي ومن القيامة وبعضهم يسميه حديث الصوت لأن الله كبارك وتعالى يناد فيه بصوته يسمعه من بعد كمن قرب فبعض مسميه حديث الصوت فقال سمعت بهذا الحديث فاشتريت بعيرا فشدت عليه رحلي فسرت به مسيرة شهر انظر حديث واحد مسيرة شهر حتى قدمت الشام فإلى يعبد الله ابن غليس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال جابر ابن عبد الله قلت نعم قال فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت له بلغني أنك سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه فقال عبد الله بن نيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يُحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما جاء في الآية حفاة عراة غرلا بهما في الناس يوم القيامة عراة عراة غرلا بهما قلنا وما بهما يا رسول الله قال ليس معهم شيء ثم ينادي ثم يناديهم بصوته هذا الصوت ثم يناديه بصوته بصوته يعني الله تبارك وتعالى ينادي بكلام مسموع وهذا فيه اثبات صفه الصوت لله تبارك وتعالى يناديهم بصوته يسمعه من بعد كما ان قرب انا الملك انا الديان وانه لا ينبغي لاحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقصه منها وإنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قلنا وبما يرسل الله وإنا نأتي الله عز وجل رغاة غرلا بخما قال بالحسنات والسيئات يعني قالوا بما يختص وليس عندنا شيء قال بالحسنات والسيئات وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد يحتاج إلى محاضرة طويلة يعني ومبناها على المشاحة والطلب وأنه يختص حتى بين البهائن وحتى الشهيد لا يغفر في ذلك والآن في هذا خطير فارفتحل إليه مسيرة شار مع أنه هذا الحديث عن عبدالله بن مونيس فاسترى بعيرا وشق به مسيرة شهر ويعلم الله ما لقي من الشبائل والمصائل الصع... في السفر منذ رهمة السلف العالية فكانت حياة الصحابة والعلماء السادقين يعني الرحلة إلى طلب العلم يعني جزءا لا يتجزأ من حياتهم العلمية وفي سفرهم ما لاقوا من الشدائل والصعاب والمحن والأمور التي انتابتهم والله به عليم وهذا من دل على الشيخ دل على علوم الهمة إن العلا حدثتني فيما تحدث وهي صادقة إن العز في النقل وهذا كثير ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد في الشام فجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له يا ابو الدرداء بلغني أنك تحدث بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني جئت من مدينه رسول الله صلى الله بحديث بلغني انك تحدثه عن النبي صلى الله ما جئت لحاجه انظر يعني من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم مسير مسيره شهر شهر وهو ينشي في الطريق شد الزاد والراحلة وهذه قصة أخرى في موضع آخر شد الرحلة عليه شهرا تاما قال بلغني أنك تحدث بحديث سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة فقال له أبو الدردان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة وإن الملائكة لطبعوا أجلحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دنار ولا درهمة ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر سمعه هذا الصحابي الجليل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به فجاءه رجل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر وكثير بن كان جالسا معهم وهو الذي حدث بهذا الحديث الحديث الصحيح انظروا إلى علوم الهمة إخوتي كرام إن العلم العلم يوسع الصدر صدر العالم العلم الموروث هنا يوسع صدر صاحبه أوسعا إلى الدنيا كما قال دون قيم يجعله واسعا جدا يوسع للناس صدورهم فهم أوسع الناس صدرا أي العلماء الذين أخذوا هذا العلم فهم أوسعوا الناس صدرا وأوسعهم قلوبا ويوسعهم أطيبهم عيشا لماذا؟ لأنه أخذوا العلم وليس كل علم يعني جاء الثناء عليه والمراد وإن المراد هو العلم الشري الذي جاء الثناء عليه والذي يوسع صدر المؤمن يجعله أوسع من الدنيا وهم أرحم الناس بالناس هو العلم الموروط من مشتاة هو العلم قال الله قال الرسيل قال الصحابة وليس أي علم الموروط النبوه النبوة والذي وسل الصدر وإنما العلم الذي كان على فهم الصحابة فقد يدعي صوفي أو خارجي أو إخواني أو تبليغي أو إلى غير ذلك بمناجم من حرفة يقول هذا هو العلم لا أبدا المقصود بالعلم هو على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأجلاء لأن كلها في النار كلا قال من هي رسول الله قال على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي فهذا هو العلم الذي جاء الثناء عليه في كتاب والسنة في الآيات والأحاديث إخوتي كرام ما الذي أصاب الناس اليوم؟ ما الذي أصاب الشباب اليوم؟ أصابهم داء عضال أورتهم الفتور في طلب العلم وأورتهم قلة الهمة وقلة العزيمة فانظروا السلف كيف كانوا يرتحلون وانظر كيف الله تبارك وتعالى يشرفوا هذا العلم ويرفعوا أهله في الدنيا وفي الآخرة وكيف يستشهدهم وكيف يشرفهم على سائر الأمم بهذا الأمر ما الذي انتاب الشباب اليوم انتابنا اليوم الفتور والدعا والتسليف الذي أنتج من البخلاء والخور والخور وأنتج لنا ضعف العزيمة بحجة أن المعلومة نستطيع أن نأخذها فيمسوف فوراء ذلك من التسويف يعني من البلايا العظيم فأول أمر الذي يحبنا أن عليه فيما يتعلق بأسباب الفتور هو غياب الهدف الناس في أعمالهم كلها لهم أهداف ولهم غيات فيصيون إليها فإذا كون الهدف وكون الغاية تجده يسعى إليها حفيثا ويتحمل المشاق والسفر من أجلها فغياب الهدف في تمرة هذا العين المرجو في الدنيا والآخرة غابت عن كثير من الشباب وهذا هو الأمر الأول ويحتوي على أربع نقاط ثم نأتي إلى الأسباب الأخرى إذن فالأمر الأول غياب الغاية وغياب الهدف عند كثير من الشباب وينبغي التذكير بها ولكل عام لا بد له من هدف وإذا كان يعمل من غير هدف أو بجهله الهدف يكون عمله شبيها بالعبث ليس له تلك القوة وتلك الهيمنة وتلك العزيمة العالية والهدف في طالب العين الذي غاب على دهن كثير من الناس هو فيما يتعلق بحصوله في في الدنيا وفي الآخرة لا شك أن الآخرة شأنه عظيم وأمرها عظيم لأن بطلبك للعلم وإقبالك عليه فهو عبادة من العبادات وترضي الرب تبارك وتعالى وتتحصى على الثواب الجزيز العظيم وفيه عتق الرقبة من النار وهذا من أسمى الأمور حصول على الثواب العظيم بطلبك للعلم وإنك ترضي الله تبارك وتعالى وهذا ليس بطلب العلم فقط وإنما هو في كل الإبادات إلا أن مؤتمة أمور تتعين في طلب العلم والدعوة إليه خاصة أولها هو إنقاذ نفسك من الجهل وإنقاذ غيرك من الجهل وتحقيق الهداية بإذن الله لك والهداية للغير وكونك توقد نفسك من الجهل أخوة الكرام النفس لها شرور والنفس إذا أحاط بها الجهل يعني ضلت ولا يدو بالله لأن العلم يدني بيوتا لا لها والجهل يهدم بيوت الهز والكرم النفس لها شرور فينبغي الإنسان أن ينقضها بالعلم الصالح والعمل الصالح والعلم النافع ولهذا الشرع للإنسان أن يستعيد بالله عز وجل من شرور الأنفس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنواة منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر لنصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت وأنت الظاهر فليس ذوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقضي عني الدين وإمي المقر فيه استعادة بشعور النفس والعلم خير مطلب لمن صلوا حكميته وذلك بأن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وهذا من أعظم الأمور أن ينقض الإنسان, أن ينقض الإنسان نفسه من مغبة الجهل وإلا احتواه الشيطان كذلك أن يكون سبباً في هداية الآخرين وهذه من اسم الغيات العظيمة جدا مهمة الرسل بإخراج الناس من الظلمات إلى النور أخي الكريم وراءك رسالة عظيمة وكما قال الشاهد لقد هيؤوك لأمر إلا وخطمت له فاربع بنفسك أن تكون مع الهمل إصحى من غفلتك وإصحى فتور الذي أصابك من كل جانب فإن الناس بحاجة إليك وإن هذه الدعوة تريد ألسن تلهج به وتريد ظهارا للحق وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى وإن من أسمع الأمور أن تكون أنت مش على هداية ونور للناس وأن تخرجهم من ظلمة البدعة إلى السنة وأن تخرجهم من مغبة الشرك إلى التوحيد وأن تكون سبباً في هداية الآخرين وأن تخرجهم من النار وأن تنقضهم من النار وذلك بطلبك العلم وقوة الهمة والعزيمة لأن يجعلك الله تبارك وتعالى سبباً هادياً مهدية والنبي صلى الله عليه وسلم نال هذا الشرف العظيم وهو الدعوة فكان له أجل كل عاملٍ صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وزنت بالأمة فرجح ووزن أو بكر الصديق بالأمة ولست فيها فرجح وهذه مهمة عظيمة الهداية هي بيد الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية لم يملكها هداية التوفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمه ولم يملكها لوط لزوجته ولم يملكها النوح لابنه ولم يملكها الإبرافيم عليه الصلاة والسلام لأبيه فهي ملك الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى من يريد الدانه أن يهديهم يشرح صدره لإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ولكنك أنت السبب ومش على خير وهذا من أعظم الأمور أن يختارك الله تبارك وتعالى ويستطيك لهداية البشر ولهذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل علي ابن طالب لفتح خيبر وعجز عنها من عجز عندما أرسله لفتح خيبر قال له والله لا ان يهدينا الله بك والله لا الله بك رجلا واحدا منه خير لك من حور النعم رجل واحد فقط يهدي يهديه بيديك يقول لك كنز عظيم جدا فأنت إذا قمت في الناس وحثيتهم على تجميع مال للمسجد وأنت دفعت مال يسير جدا واستجابوا لدعوتك ورغبتهم لدفع مال للمسجد فاستجابوا فلك بكل ديرها من دفع أجر ولو حتى المسجد كله تتحصل أنت على أجر أجر من غير أن ينقص من شيء ذلك لأن النبي سنصلق قالت داله على خير كفاعله وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فلاه مثل أجر عامده غير أن ينفس من وجورهم شيئا فلو أنك استيقبت من غفلتك ومن فتورك وشدية العز, العز العزيمة في طلب العلم وبينت للناس السنة وتبينت لهم يكون لك الأجر كل ما عمل بهذه السنة التي علمته أنت إياها إلى يوم القيامة انظر علمت رجل سنة من السنة أو فريضة من الفرائض علمتهم إياها كل ما يعمل بها أنت لك الأجر إلى يوم, يوم القيام وإذن على ذلك ليس هذا فقط هذا الذي دعوته وعلمته السنة قد يدعو العشرات والألوف بهذا فيكون أنت لك أجر هؤلاء كلهم لأنك أنت السبب في تعليم هذا الرجل فتنال أجره وأجر من دعاه هذا الرجل أنظر فضل الدعوة العظيم وغياب الهدف الذي يغفل عنه الإنسان إلى قيام الساعة يعمل حسنات وأنت تؤجر عليها لماذا؟ لأنك مشعل خير فلابد من تذكر هذا الأمر العظيم الذي هو يعني أنك السبب يجعلك الله سبب خير ونور وهداية للبشرية وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور فهذا شرف عظيم لك وتنال به الأجر العظيم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نال هذا الفضل فوازن الأمة به قال صلى الله عليه وسلم وزنت بالأمة فرجحت ووزن أو بكر الصديق بالأمة ولست فيها فرجح والأمر الثاني فيما يتعلق بغياب الهدف هو عتق الرقب من النار وإبراء الذمة أخي كريم لقد شرفك الله تبارك وتعالى في هذه الأمة بل وشرف هذه الأمة وتشريف هذا لا بد أن يتبعه تكليف فما من تشريف في القرآن والصنة إلا ويتباهه عمل أو إلا من أجل العمل فالله تبارك وتعالى وضع لك الدين أمانة والدين فيه تكليف و أنك مأمور بأن تتعلّم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مُسلم و كثير من الناس يقول طلب العلم فريض على كل مُسلم ومُسلم هذا خطأ الحديث طلب study study على كل study study study study على كل study study study study study study study حيث study study study على كل study وهو به العلم الشرعي الذي تقوم به التكاليف الواجب تعلمه الله تبارك وتعالى شرفك وعطاك الدين وتحمنك الدين فلابد من إبراء الدن وذلك بقول الله تبارك وتعالى كنت خير أمتي أخرجت للناس قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعني أنتم شرفتم لأمر ما, ما هو أنكم تأمرون بالمعروف وتنهوني عن المنكر والتشريف يتبع متكليف لا لأنك انت من أمة محمد فقط تشرف ويناد بك يوم القيامة عاما برؤس الخلائق لا لابد أن تأخذ بهذا الدين لأنك انت تأتي شريف يوم القيامة عاما بالخلائق كما قال الله تبارك وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس والتشريف لا بد أن يتبع متكليف قال الله تبارك وتعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على رساء العالمين هذا التشريف بعد يأتي التكليف باشرة يا مريم اقنطي لربك واسجدي وابتعي مع الراكعين وهذا عندما دخل بلال وعائشة وهذا الحديث موي عن جماعة من الصحابة يرونه كثير جدا أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يقيم الليل حتى تتفطر قدماء حتى تفطر قدماء فقالوا فقالوا له انت عبد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ايش المعنى يعني هون على نفسك هون على نفسك فماذا قال لهم قال له ان تعبد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر وهذا تشريف فذكرهم بالثال والعمل والتكليف قال لهم افلا اكون عبدا شكورا هو يبكي صلى الله عليه وسلم قال افلا اكون عبدا شكور. وقال الله تبارك وتعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُرُ وهذا تشريف من عند الله تبارك وتعالى يأتي التكليف بعد مباشرة فصلِّي لربك وأنحى أخي كريم أنت الله عز وجل شطفك وجعلك من هذه الأمة وجعلك شهيداً على الناس وقال الله تبارك وتعالى كنتم خيراً أمة ذو للناس قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يأتي الله عز وجل بك أمام الخلق شهيداً على قوم نوح وعلى قوم كما قال الله تبارك وتعالى تُستشهدون فتشهدون بمن أشهد يأتي الله تبارك وتعالى بقوم نوح ويأتي بنوح عليه الصلاة والسلام فيقول لقوم نوح هل أتاكم النذير؟ يقولون ما أتانا من نذير يجذبون على الله إنهم يعلمون ويحلفون والله ربنا ما كنا مشركين والحديث في هذا في غير هذا اللب حتتول به الحديث ولكن قال هل أتاكم من يقولون ما أثانا من نذير فيأتي الله عز وجل بنوح عليه الصلاة والسلام يقول هل بلغتهم والله عز وجل يعلم لكن فيه ثناء وإبراز فضل وإقامة حجة عن الخصن يقول هل بلغتهم يقول نعم يا رب بلغتهم يقول من يشهد لك يقول أمة محمد أمة محمد لما نشهد ونحن لم نرهم كما سؤلنا نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نحن نشهد بشهادة الله يتبرك وتعالى الذي هو أصدق قيلة وأصدق حديث ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلف قول ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوم النبي صلى الله عليه وسلم هو إلا وحي نوح نشهد وقول نعم أرسل الله تبارك وتعالى نوحا من إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وأنهم حادث لهم كذا وحادث لهم كذا وبلغهم وكذبوا وكافروا نشهد ونشهد على قوم صالح وإلى غير ذلك من الأنبياء والرصب ولكن هذا يحتاج منك إلى قيام الحجة واستبارة المحجة على من تعاصرهم وأن تتعلم وتدعو لذي تبارك وتعالى وتعلم يعني أنك يؤتبك على الخلائق لأجل هذا الأمر الأمر المعروف أنه يعلمونك وهذا المدعيهم وشدهمة وعزيمة إذن الأمر الآخر هو أنك تنال شرف عظيمة وهو إبراء الذمة وكذلك إطامة الحجة يعني الدين فيه أحكام وفيه الشمول وأوامر ونواهي وعبادات فأنت عندما تبلغ هذه الرسالة وتقيم الحجة على عباد الله تبارك وتعالى يأتي الله عز بك على ربوس الخلائق ثم إن الأمر المهم والعظيم أنك بطلبك للعلم والدعوة إليه تجعل تكون كلمة الله هي العليا وهذا يقاتل من أجله قال وسلم سلم القاتل تكون كلمة الله هي العليا يعني قام شريط وعلى الأمر العظيم إخوة كرام إن الإنسان يطلب العيم من أجل أن تكون كلمة الله العليا هي غاية عظيمة جدا بحيث يحقق العدل على وجه الأرض قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علّمه الليان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يسجدان قال والسماء رفعها ووضع المنزان, المنزان والعادل الرحمن علم القرآن وهذه الآية نازلت عند نقي الله سبحانه الرحمن قال وما الرحمن فأنزل قولك تبارك وتعالى الرحمان علّم القرآن وقيل أنها نازلت عندما قالوا إنما يعلمه بشر خلق الله تبارك وتعالى الرحمن علم القران علم النبي صلى الله, النبي صلى الله على قلب النبي صلى علم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان إلا قال خلق الانسان علمه البيان بعض القواعد وبعض الله تبارك البيان والنجم والشمس والقمر بخسبان يعني بهما حصاب الليب والنهار والنجم والشجر يزجدان النجم ما ليس الأوساق والشجر الذي الأوساق يزجدان لله تبارك وتعالى إلى أن السماء رفع وضع الميزان رفع السماء فوق الأرض وضع الميزان الميزان هو العدل أن كنت تحقق العدل يعني في الدنيا هذه فدعة وهذه السنة هذا التوحيد وهذا شرك هذه الدماء محرمة هذا حسن، هذا قبيه بحكم الله تبارك وتعالى وبالدعوة إليه يتحقق العادل والعدل فيه تحقيق السعادة على وجه الأرض إذن هذه أمور عظيمة جدا ينبغي طالب الإلم أن يضعها نصب عينيه الأول هو تحقيق الهداية للبشر وأن يرفع الجهل عن نفسه والأمر الثاني كذلك أنه فيه إنقاذ الرقبة من النار وأن التشريف يتبعه التكليف والأمر الثالث أنك يأتي الله عز وجل بك إقامة الحجة على الخلائق الآخرة وكذلك لكي تكون كلمة الله هي العليا هذا الهدف يعني بيانه ينبغي أن يكون للداعية ويكون لطالب العلم أنه وراقه رسالة عظيمة جدا لقد هيئوك لأمر لو فقيمت تلا مفرب بنفسك أن تكون مع الهامل والأمر الثاني الذي أورثنا الفتور هو الانكباب على الدنيا والانشغال بزخوفها ومتاعها الزائل والدنيا أمرها خطير الناس انكبوا عليها انكباب الفريسة وانكباب يعني ليس وراءه إلا هم الدنيا صلى الله عليه وسلم والناس في ذلك بين مستغفر ومستقل في هذا الأمر الدنيا متاع والدنيا غرت كثير من الناس وما أتمى الله تبارك وتعالى عليها أبدا بل وما نظر إليها رب عز وجل كما ذكر العلماء قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن معبد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الشيطان لكم عدوا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا ولا يغرنكم بالله الغرور فأعظم مغرور هو من إذا مسه الله عز وجل برحمة منه أو فضل قال هذا لي أنا له أنا جدير به أنا أستحقه استحقاقا ولئي رجعت إلى ربي إن لي عنده لنحسن أنظره كاملا صلى الله عليه وسلم فيظن أنه يعني بما أولاه الله تبارك وتعالى من النعم من النعم أن له الحسن عند الله عز وجل مع كفره الله هذا أعظم الله وزيد على ذلك يقول وما رغون الساعة قائمة وزيد على أو قال إنما أتيت فعل علم عندي وهذا عظم مغرورين وبعضهم يفعل الذنب ولا يغررنكم بلا الغروض هو يفعل الذنب ويطمع في المغفرة وانكبر للحياة الدنيا واتجه إليها بنيته وإرادته وعزيمته وفعله وكأنه خرق لها لا يدع الله تبارك وتعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وظنوا انه بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار هم فيها خالدون في مكان يكسبون إن إن لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وظنوا بها والذين عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار في مكان يكسبون ان الذين لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى تنظر لقاء الله تبارك وتعالى الذي هو مطمئن الطامعون والذي هو امل المؤمنون لقاء الرب تبارك وتعالى لا يرجونه وهذا من علامه كفر لا يرجون لقاء لقاء الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوار ان الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يطمعون ما عند الله تبارك وتعالى ولا قدرون الله الملاحق قدره ولا يفعون فيما عند الله تبارك في الدار الاخره الا الذين لا يرجون لقاءنا ان الذين لا يرجون لقاءنا إن ورضوا بالحياه الدنيا يعني اطمئنوا بها بديلا عن الاخره ورضوا بالحياه الدنيا والذين هم عن اياتنا غافلون يعني غافلون عن القرآن والسنه وغافلون عن ايات الرسل وآيات الكونيه وايات الشرعيه وهذا دليل الغفلة تماماً صلى الله عليه وسلم والعافية والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار يعني مسكنهم ومكانهم ومأواهم النار قال هم فيها خالدون أسف وأمامهم النار قال بما كانوا يكسبون يعني ذي يعني بالشرك والكفر والمعاصي إلا أن صاحب المعاصية هو تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل الغفر له وإن شاء عذبه أما الكفر والشرك فلا يغفره الله تبارك وتعالى إخوتي كرام هذه الدنيا التي غررت كثير من الناس جاء بالحديث الصحيح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناحة باوضة ما سقف كافر منها شعبتها تدرم الدنيا الشيخ نظمين يقول لي، ليس في دنياك أنت فقط لا الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام السعاء هذه الدنيا بأسرها لجميع انحاء الكون قرى الأرضية لو اتزموا عند الله الجناحة بعوضة ما سق الكافر منها الشر تمام انظر الدنيا حقرتها يعني بالله تباره وتعالى ولهذا يقول بن قيم عن الدنيا يقول الرخاء فيها يعقبه البلاء والبقاء فيها إلى فناء سرورها مشهور بالحزن أمانها كاذبة أمانها باطلة صفها كذر عيشها نكد فلو كان ربنا لم يخبر عنها خضرا ولم يضرب لها مثلا لكانت كافية في أن توقظ النائم وأن تنبه الغافل فكيف قد جاء إلى الله في هواه وأنها زاجر فما لها عند الله من قدر ولا وزن ولا نظر إليها منذ أن خلقها ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها فأبى أن يقبلها ومعنى ما نظر الله إليها منذ أن خلقها يعني رضا نظرة رضا ونظرة قبول كما جاء في الحديث الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ليس معنا هذا أنهم لا يراهم لا أنهم يعني لا ينظر إليهم نظرة رحمة ونظرة رضا الله تبارك وتعالى يعني كما قال ابن صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزل عند الله جناحة بعوذة ما سق الكافرة من أشغلة ماء وجاء الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ إيش إلا ذكر الله وما ولاه وعالمه وتعظيمه انظروا الدنيا هذه التي شغلت الناس ونكبوا عليها شغلت على الهدف الأسمى العظيم مع أنه رزقك أبدا يأتيك ولو كنت من الجبلي النصيب يصيب ولو كنت من الجبلي والنصيب لا يصيب ولو كان بين الشفتين تأكل لغم تسقط من فمك تأكل عنك الهرة ولكن ليس معناها لعظم الآخر من الأسباب لا تأخذ من ولكن لا تنسى مرسيدك من الدنيا وتجعل بالآخرة همك كما كان هم السلف الصالح إذن من الأسباب التي جعلت الناس في فتور هم كبابهم عن الدنيا بأراداتهم وعزمهم ولياتهم لكل من يكون يؤثرونها عن الآخرة وكما قال الله تنقل على بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخر الدنيا أمرها خطير رأى أن بسهل الله صلى الله عليه وسلم آلة حرث قال ما دخلت هذه أرض قوم إلا ذلوا وقال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذنام البقر ورديتم بالزر وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزع من صوركم حتى أولك تبير ربكم وجاء في الحديث العامل أنه نوقاب الساعة وفي يده حديث فسيلة فإن استطاع ألا يدع حتى يخرسها فليفعل فليفعل وقال ما من مسلم يزرع زرعا ويغرس زرع يغرس غرسا يعني ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فأكل ابن الطير وصرق منه السارق إذا كان به أزل فكيف التوفيق؟ التوفيق هو أنك لا تنشف عن الوجبات وأن تجعل الآخرة همك ولا تنسى أصيبك من الدنيا وما على أحد وما أثنى أحد العلماء عن الدنيا البدة التي أخذت عقول الناس هذا وكينا من أسباب الفتور ورحمة الكرام فيبغي لهذا الأمر هو صحبة الأشراف لأن الصاحب الساحب هذا الذي خلى الناس كثيرا ما تضعف هممهم في طلب العين هو صحبة أهل المعاصر ورفقاء السوء لأن الصاحب ساحب قل لمن تعاشر أقول لك من أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. وقال الله تبارك وتعالى الأخي الله يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين فتنقلب عذاوة صبح الله ما من أحد يحب أحد إلا تنقلب عذاوة يوم وعليام إلا المتقين فقط وقد يعجل في الغالب أن تعجل العدوة في الدنيا قبل الآخرة ولهذا قال إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام لقومه إنما التخذت من دون الله أوتانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا إنما اتخذتم أوتانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم بعد ذلك يأتي إيش؟ البغض والكرهية واللعن كما قال الله تبارك وتعالى الأخلاء يوم عيدن بعضهم لبعض العدو إلا المتقين لهذا يعض الظالم على يديه في ويقول يا ليتني لم أتخذ فلان خليل يعض على اليد وهو يبكي وهو حزيم كئيب يعض على يديه قال تبارك تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سديلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليل لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان الإنساني خذولا إذن من أسباب الفتور أخواتي الكرام هذا الدين ليس مبناه على المجملات وعلى العواطف أو صاحب كذا أو صاحب كذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي وراءك يوم أصيب وراءك محشر يعني الواقع في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة إيش بين ذلك صاحبك كان هو سيء الأخلاق والاتباع والدخام في فمه 24 ساعة والكلام البذيء خالة النجوم تكون نجما خالة النبلاء تكون نبيلا إدرسير الصالحين تكون أمة ولهذا ليس نبناه على المجامل أخوة الكرام وهذا سبب من أسباب الفتور ورفقة الصالحين وهذا كلنا رفقة غير الصالحين يسبب الفتور وعلى العكس من ذلك تماما رفقة الصالحين يعني يقوي الهمة والعظيمة والنشاط ويبعد الفتور إذن الأمر الأول هو غياب الهدف الذي فيه براءة الدمة وأنك تكون هادي مهدي للناس وأنك تعني كلمة الله عز وجل وتقيم الحج على أرض الله تبارك وتعالى بطلبك للعلم وأن كل من يعمل يعني بدعوتك يكون له الأجر والأمر الثاني هو هذه الدنيا التي ينبغي الإنسان أن يقلل منها والانتعاد عن زحمة الحياة في طلب العلم وينبغي أن يحرص حرص شديد ويقول للدنيا مر غير الدنيا يعني حذر منها الله تبارك وتعالى وهي ملعونة كما ذكر إلا عالماً ومتعلماً أو, أو ذكر الله من ولاك مجاهد الحديث وإن الأمر الآخر هو صحبة رفقاء السور الذي تنقلب عداوة سرعانة من تنقلب عداوة والواقع نرى انظروا أهل الخمر وأهل الميسر وأهل الباطل كيف العداوة بينهم قال الله تبارك وتعالى وكذلك نوذي بعض الظالمين بعضا لماذا؟ بما كان يكسبون انظر تجد العداوة في الدنيا قبل الآخر هذا يقتل هذا وهذا يعني يسرق هذا وهذا إلى غير ذلك من العدوات التي تكون بينهم وهذا مشاهد كثير جدا بخلاف أهل الصلاة والمحبة والمودة والإصار والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ولكن الهمم يعني في هذا الأمر الأمر الآخر وهو أعظم الأمور وأهمها هو الجهل بالله تبارك وتعالى وبأسمائه الحزن والصفاته العلم والناس لو عرفوا ربهم ما غفلوا عن ذكره ربنا تبارك وتعالى وكلما الإنسان يكون أعرف بالله تبارك وتعالى كلما يشير في الهمة والعزيمة ويعني الهمة وإلى الهمة له أسباب كما سألتكم إن شاء الله إذن جهل الناس بالله تبارك وتعالى يضعف الهمة وبقدر علمه بالله تبارك وتعالى تكون برو الهمة وإن جهلك بالله تبارك وتعالى والبعد عنه يفترسك الشيطان كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيم له شيطانا فهو له قليل ما معنى من مرض عشي يعني من عمي يقول مصاب بمرض العشاء الليل. العشاء الليل يعني ومن يعشوا يعني من عاشى عن ذكر الله تبارك وتعالى عامية عنه وأعرض عنه إيش نقيم ذهو شيطانا فهو لا قريب ما معنى نقيم يعني نجعل الله ونصلت عليه سلطانا عقوبة الله فهو أبدأه قريب يعني ويظن أنه يحسن صنع لماذا بسبب إعراضه عن هذه الشريعة العظيم هو من عن ذكر الرحمن مقيض له الشيطان فور ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنجة ونحشره يوم القيامة أعمى لماذا؟ لأنه لم يرجو لله وقار قال الله تبارك وتعالى فهلكم لا ترجون لله وقار وقد خلقتم أطوارا إيش معنى خلقتم أطوارا يعني خلقا من ذلك خلق يعني من طفولة ثم ما لكم لا ترجون لله وقار يعني لا تطمعون في معند الله ولا ترجون وقاره ولا تعظمون مخافة منه وقد خلقت الأطوار قال ابن القيم الله تبارك وتعالى الذي تفرد بالخلق والمكو التدير في معنى قوله هو أحق أن يرجع وأن يخاف أن يخاف ربنا تبارك وتعالى ما لكم لا ترجع الله وقارع وقد خلقكم أطوار إذا لابد من تعلم علم التوحيد وصفات الله تبارك وتعالى حتى نوقف أنفسنا من هذا الفتور الذي ألم بالناس هذا وإن من أسباب الفتور ضعف العزيمة لأن الفتور هو كما يقول في الفارس في مواجهة مقيس اللغة يقول الفاء والتاء والراء أصل يدل على الضعف كما قال الله وتعالى لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون لا يفتر يعني لا يضعف عنهم وهم فيهم مبلسون يعني يئسون حزنون أصلا الله السلام والعافية يعني ضعف الهمة يعني الفتور من الضعف يعني ضعف الهمة وضعف العزيمة هو الداء الحضان كذلك بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفتور الذي في الشباب في طلب العلم فينبغي إخوة أن نتدارك وأن نشمدر على الصعيد الجد والاجتهاد والمتابرة وأن نعلي همتنا في هذه الشريعة السمحة كما قال الشاعر لقد هيئوك لأمري لو فتنت لاه فرب من نفسك أن تكون مع الهمل ينبغي لك أن تنصر دين الله تبارك وتعالى وأنك أعظم من المجاهد بهذه الشريعة أن تقبل على العلم والدعوة إليه ولهذا يقول القائم ومن طلب العلوم من غير كد سيدركها إذا شاب الغراب الغراب لا يشير لا يشير الغراب وقال من رام العلم من غير كد سيدركها إذا شاب الغراب وقال القائم. وإنك لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر وإنك لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر ابن القيم يقول إذا نام المسافر الليل كله فمتى سيصل يعني لن يصل المسافر إذا نام الليل كله ولهذا ابن القيم يقول في علوه الهمة والعزيمة يقول المطلب الأعلى لا له من همة عالية ونية صحيحة فبالنية عالية بالهمة العالية يتعلق بهذا المطلب وحده والنية الصحيحة يعني يصلح بها الطريق ويصلح بها إلى هذا المطلب فبالهمة العالية تفرض له المطلوب وبالنية الصحيحة تفرض له الطريق ولهذا شرف الإنسان في علوم همته وقدره ويقول ابن الجوزي من علامة كمال العقل علوم الهمة والراضب الدنيا دنيا وإن الحياة الدنيا شهد الكرام سباق سباق لماذا؟ سباق للمعال سباق للمعال الناس انكفت على الحرص على المال وتركوا العلم مع أن المال تحرصه والعلم يحرسك والمال محكوم والعلم حاكم ولقد مات خزان الأموال وبقي خزان العلم جمال ذي الأرض وفي في الحياة وهو بعد الممات جمال الكتب والسير العلم تنال به الشرف والصدد يبني بيوتا لا عبادة لها والجهن يهدي بيوت العز والكرم المتعلم العلم الشرعي الموروط على أنه هو يوزع صدره ويجعله أوسع الدنيا كما أن الجهل يضيء الصدر ويصيبه الغم والهم والكآبة جدا إذا لابد من علم الهمة وإن الحياة الدنيا إخوة الكرام سباق سباق إلى المعالي فينبغي لذيء الهمة العالية أن لا يقصر فإن سبق فهو المطلوب وإن كب جواده عذر ولم بك الصاحب لما رأى الدرب دونه وعيقنا أن نلاحقين بقيصر فقلت لا تذكي عينك وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر وشرف الإنسان بقدر همته وقدره في هذا المجال فعلو الهمة كليل عن النبل كما جعل العلماء أن من أداب طلب العلم علو الهمة فبهذا يكون شرفك ويكون عزك ويكون مجدك لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم مجد ومجدكم وعزكم لابر من علوم الهمة والأخذ باليد لأن هناك أمور عظيمة جدا عدى الله خبرك وتعالى في الدنيا وبالآخرة ينبغ أن لا يفوتك الركب لقد هيئوك لأمر اللو فطمت له الثربة بنفسك أن تكون معلامة وإن صاحب الهمة العالية يعني يرى التقسير في بعض العلوم فضيحة إذا قصى في مسألة ما أو السؤال عنها يراها لقوة علوم همته وجده واجتهاده ومتابرته يرى أنه فضيحة ويرى أنها أبدت عورته وأبدت للناس سواته ويعتيه من الخاجم ما يعتيه مع أن الأمر يمر عليك أن تعالي أحيانا ولكن صاحب الهمة العالية يتأثر أنه كيف يرد المسألة فتجده يرجع ليها ويبحث ويشد المتابع ولا تجد المسوف صاحب الهمة العالية إذا تحصل على معلومة ولو قليلة جدا ان تمكن منها وهو يعلم أنه سيتحصل عليها بعد الساعة لا يؤخرها صاحب الهمة العالية يأخذ بها لماذا؟ لأن الساعة الأخرى يأخذ فيها معلومة أخرى ولأن التسويف مجلبة لماذا؟ للعجز وللكسب وللخور صاحب الهمة العالية ما عنده هذا التسويف؟ وإنما يشد ويتابر ويؤلي عمته إن العلا حجفتني فيما تحدث به أن العز في النقل إذا نام غير من الليل فاسألي وقم للعلا والمعالي والشميق لنبغي الإنسان أن يشد بساعد جد اجتهاد والمتابر الحياة الدنيا قليلة إخوتي كرام لماذا التغافل هذا ولماذا الدنيا كم بقي في الدنيا كم ستعيش عشر سنوات خمسة عشر سنة عشرين سنة، كم ستعيش من يستسلم يقول أعمار الأمة المبينة الستين إلى السبعين والله تبارك وتعالى يقول وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يقوم أمثالكم يا بيخوة الكرام أن نشد الهمة والعزيمة والمتابر لأداء الهمة حتى مقلل من الفتوح لأن ضعف الهمة هو الداب العضال الذي أصاب الشباب يعني في جعلهم في هذا الفتور الذي هم فيه ولو نظروا إلى القصص التي ذكرت لكم من مسير السلف مثل ما حدث رحل إلى حديث شاذر رحل في حديث الصوت يعني مسيرة شعر وكذلك الرجل الذي جاء لي عن ذردان في مجلد دمشق مسيرة شعر تعلم أن الرحلة يتطلب العلم الشرع هي جزء لا يتجزى من حياته العلمية ولكن هذا اليوم اركن ساصاب من الركود والركون الى هذه الدنيا الثانيه هذا وان من اسباب الفتور الذي المت بالشباب اليوم هو تضييسه تمام طيب الكرام هو الوقت ضيق لهذه المحاضره الحقيقة هذه بالنسبة للفتور في طلب العلم يحتاج لوقت واسع ويحتاج لمحاضرات المحاضرات لأن من النقاط منه جديرة بأن توضع في نقطة واحدة لأن من أسباب الفتور عدم حسبة النفس التي فيها مصالح كبيرة جداً للإنسان وكذلك من أسباب الفتور الغلوب في الدين ان الرسول صلى الله عليه وسلم بينا بينا غلب كان حب الاعمال لمصص سلم وكذلك من اسباب الفتور المعاصي وان لها اثر وخيم جدا كذلك ترك الطاعات شكوتي لوكيل السوق ترك المعاصي ومن أسباب الفتور عدم دراسة كتب الصالحين وعدم الاقبال على الله تبارك وتعالى ومن اسباب الفتور تئيس الشيطان لك وتنظر هدية السلف كيف يعني من طلب العلم وفي سنة متأخرة ومع صعوبة المال يحتاج إلى محاضرات للمحاضرات وإخوتي الكرام إن كانت هناك من كلمة لعل الله عز وجل يجمعنا بها في محاضرات أخرى ولكن كانت هناك من كلمة ينبغي أن يستشعر الكنسان أنه في طلبه العلم أنه أفضل من المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بل هو يعني من المجاهدين وهو أعلم من يقاتل بالسنان لماذا؟ لأن يعني المجاهد يعني يرد يقتل عدوه اثنين ثلاث أربع ولكن العالم والمجاهد في طلب العلم يعني يحيى الله أسجد به أمم انظر لشيخ سامد زيني أو لشيخ محمد عبد الهار أو لعلماء أنقض الله عز جلبه أمم وفي هذا الزمن الشيخ الأربية يعني الشيخ الألباني والشيخ ألو المازكف أنقض الله عز جلبه دعوته والشيخ الزيمين خلق كثير جدا يعني كانوا يقومون يعني رهينة في يد الخوارج أو الصفية أو أبناب إلى ذلك من المناهج المخالفة ولهم الأجر العظيم الجزيل في هذا إخوتي الكرام لابد من أن تستشعر هذه المسلولية وأن تقبيل على الدين وأن لا تيأس انظر يعني إن كان هناك مسألة واحدة أختم بها كلامي انظر إلى فرعون كيف عدف الأرض وجعل أهل أشياء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء أهم يستحيي نساء إنهم كانوا المفسدين الله تبارك تعاليش يقول قال ونريد أن من على الذين الصدحوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهمان وجنودهم جنودهما منهما كان يحذرون قال وأوحينا إلى أمي موسى أذنبئه متى يعني تربى موسى ومتى ترعى ومتى بلغ أشدد والله تبارك وتعالى يعني يغار يغار على المحرمات طاسي من تلك آيات الكتاب المدين نكتو عليك لدي موسى وفرعون بالحق لطوم يقلون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. يستضرف طائفة منهم لذلك يحب ابنائهم ويستحي نساءهم إنهم كانوا مفسدين هذا ما فيه موسى أبدا مش موجود أبدا انظر فرعون ما يفعل الله تبارك وتعالى قال ونريد أن على للذين الصبع في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمانا وجنودهم وجنودهم من مكانوا يحذرون قالوا أبحير إلى أمي موسى بدأ الله تبعك وتعالى يربي في الرسول من الصغر فنبقى سأخي كريم خذ بي ساعد الجلد والاشتهاد وامسك من الآن حكي تكون داعية خير وينقض الله عز وجل بك الناس كثير أول شيء توقض نفسك من مغبة الجهل وأن تكون فهيسة في يدي الشيطان بأن تكون مشه الخير وهداية والنور نصلا الله لي ولكم التوفيق والسداد واللهم وطبق لصالح القول والعمل فنسأله وربنا تبارك وتعالى أن وفقنا إلى ما يحب يرضى وأن يرزقنا الإخلاص فإن ثمرة هذه الدعوة في أن تكون لله تبارك وتعالى وحده أولى شركة له نعم بسم الله للشيخ في راحة الدنيا على الأعضاء ما دونهم جمسة أسماء التي كانوا لهم الدنيا والآخر ما دونهم بأس بأفضل أسماء كيفية بإلا أنها هذه الإصطارة يعني بأحب الأسماء التي كنت تنادى بها في الدنيا بأحب الأسماء تنادى بها هذا الشرف عظيم لك الذي تنادى به في الدنيا ما هو الذي تحبه؟ الذي تحبه؟ الدقيقه الاخيره هذا هو معنى الحديث نعم كل هذا بيان الشرط والفاضل لهذا العامل وجه لا تبركوا تعم نعم كل ده لهذا الامر الحقيقه هو يحتاج الى محاضره لان في حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج ولكن باختصار الرجل إذا كان خاف من امراته مشوزا فله احكام والمراه كذلك اذا خافت مشوزا من زوجها او غيره فله احكام قال تعالى ان تضربوا النساء خشيا ان يفسدن فبعضهن واهرذهن واضربوهن في المضاجع ثم قال الذين تطهرن لكم فلا تجوا عليهن سبيلا غا غير انماكن إن عليه كبير قال بعلمها هذه الآية سيقة مساقة التهديد والوعيد للزوج لا فضل كما أنك أعلى من المرأة وأكبر الله أعلى منك وأكبر يقسم ظهرك ان جرتا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في مسافة ينحون عندكم عوان حتى اللقص متى يظهر القيامة تأخذ تمر بكم الحديث هذا حق عبادة فدرون من المفلس إخوة الكرام عاملوا زوجاتكم بالحسنة وهذه هي السيرة التي ينبغي أن يسلكها الزوج مع زوجته فاعظهن تستمر موعظة يعني الشهر والشهرين والسنة والسنتين وان تكون عن علم ليس عن فضة عن غضة الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فضل غريض القلب لنفضل من حولك ثم بعد ذلك المرتبة الثانية يأتي ايش واهدرهن في المضاجة لا تخرجها أنت وقلها هي في دار حجرة وانت لا في المضاجة قال بعض يعني لا تجمعها وتنام معها السرير وقال بعض العلماء يعني ترمع السرير وتوليها ظهرك ولكن هذا يكون بعد ماذا؟ يكون بعد التعليم والموهب والحسنة قد يكون عندك علم ولكن ما عندك السلوء قد تكون جاهل ما عندك علم وما عندك السلوء فينبخ الإنسان يراعي هذه الأداب ثم بعد ذلك إذا ما نفع مذارك ناشد ونجوز بالخرج على الطاعة يأتي فضربهن وضرب قال بعضهم باستواك وقال بعضهم لا يتشفى ويضربها يعني كما يجد رجله يعني عبده وأماته لا يجوز تخذ الكرام له أداب ثم أوقف الله عز جل الآية ثم قال وَلِنَا طَعْنَكُمْ هَذَا التَّحْدِيْدَ وَعِيدٌ يعني فَلَتَبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ثم قال يعني فحكم من أهلي وحكم من أهلي ثم يأتي الطلاق الناس الآن ينكبون الطلاق على طول الدرجة الخالصة هذا لين جلس طيب هذه أداب إذا كانت المرأة ناشد طيب إذا كانت الزوج ناشد الزوج نفسه ناشد قال الله تعالى هل تسلك الم الهجران والضرب لا لا يجهز لعنة تسلك هذا المسلك هذا للزوج وأما الزوجة فلحق أدب آخر قال الله تبارك وتعالى وإني مراءة خافت من بعدها من شهوزا أو من قال أصبح لينهما صلحة الصلح خير لم يقل تاجه تبارك وتعالى لنبغي المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى وللمرأة طريقة يعني تجعل الزوج يعني كالعبيد لها يكون كالعبد لها كيف ذلك؟ كما قال علماء كوني له أمتا يكون لك عبدا كوني له أمتا يكون لك عبدا يعني سلسل قال لو كنت آذرا أحدا يسجدني أحد لأمرت المرأة أن تسجد زوجها قال لعظم حقه عليها وجاء في الحديث لو أن من مفرط الرجل إذا أخذص قدمه قير والمرأة العقب بلسانها ما تتحقق من جانب آخر يقول الله كبير ربي يقول بربي صلى الله عليه وسلم عندكم عوان ما معنى عوان؟ يعني كبأ سيرة وقال صلى الله عليه وسلم بمرض أوته الصلاة الصلاة ومع ماذا كتهم عنكم يعني يوصل لنساء خير والموضوع هذا طويل ولكن المرء ينبغي أن, أن تكون حكيمة حليمة وينظر إلى الرجل الذي يدقق بكل شيء لأن المرأة خلقت بظل أعوش وإن أعوش ما تقضى لعلاه تريد أن تقومه كسرته لأن سؤال إمام أحمد قيل له إن نرى تسعة الخير في التغافل فقال إمام أحمد بل الخير كله في التغافل كل حكيه من أخي الكريم وأعلم أن شخصية الرجل لا تتمد في أن يكون مطلاقا طراما للنساء وإنما شخصيته متمدلة في التطوام نعم قوله تعالى يوم يعض الظالم على يديه قلنا انزلت شعبة اقرا المعين واطمئن مع الصوارم فهل هذه ايه تعمق منها خاصه فيما بعد الرحمن هذه لا يعلم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني مع الرسول سبيلا يا ويلته ليتني لم اتخذت هي عاما يعني رفقاء السوء امر عظيم جدا محتاجين لمحاضره مستقلة وما يعني أردى أبو طالب المهالك والخدود في النار إلا الردق الصالح كانت سبب في إهلاكه وغويته ولقد ذكر الله كلبا في القرآن يتلى إلى قيام الساعة لأنه رافق صالحين قال الله أزوجل سيقولنا ثلاثة ربيعون كلبه ويقولنا خمسة سجسة كلبه قل برحب اسم المشافقة الغرائية باسم المشافقة أنهم خلاله وإهداد أرواب المسابقة في هذا الميت المسابقة الفلانية مسابقة المرحوم فلان يعني هو هذه الأعمال في الحقيقة توسع فيها الناس كثير جدا والظائر ما هو هذا بالنسبة يعني اختلف العلماء في القرآن وصول ثواب القرآن للميت اختلفوا فيه أما فيما عدا ذلك من الذكر والأمور هذه لا تصل إلى الميت بعضهم يجعل التليف وبعضهم يجعل اشياء للتلف بدعه في حد ذاته وفضل يصل الميت في حداته حد بدعه ممكن والفاضح البعض منها يعني لا تشرى اصلا فضلا أن يعني يعتقد وصوله للميت اما القران فقد اختلف فيه والراجح عدم وصوله لانه لو كان خيرا لدلل النبي صلى الله عليه وسلم عليه او لسبقون اليه قول الراجح تلف فيه القران بالامان ولكن يعني الراجح عدم وصوله وللعلماء فيه خلاف هذا الأمر أما بالنسبة المسابقة تقول للمرحوم فلان هذا ليس من الهدي في شيء في الحقيقة ولا ينبغ أن يكون وأنصح بترك هذا الأمر يعني. وليس عليه علماء حتى من حيث التسمية نعم لما ينبغ أن تقول الله يتبرك وتعالى ولبس النجاة المسابقة بس الحذر كل الحذر عن ذكور القائمين عليه الإخوان لأن أغلب المسابقات القائمة هم يعني يديرونها الإخوان المكنسون فلو حذر من الانتماء إليهم أو من الدخول في مغبتهم سواء كانت في الخارج أو في الداخل نعم وإن كانت هناك مصابقة مطلقة فلباس بأس ندخل المصابقات القائمين عليهم مطلقين فلا بأس وتجعل الهدايا دون أن يشترك المتسابقين بمال في هذا فلا ولكن لا تجعل ديداً حتى لا ننتج جيلاً مادياً تكون بين الفينة والفينة فلباس بأس بها سريطاً يكون القائمين علي الصلفين معكم إعفاء الشارع في مدى هذا لا يجوز وهو خلق المجوس لا ينبغي الإنسان أن يعفو وشاربه وإنما الذي أمر نبيه حف الشوارب جز الشوارب قص الشوارب أنهك الشوارب أربعة, أربعة الفاظ في الشارب جز حف قص أنهك ويقول هذا بمعنى واحد لا تختلف ويبمعنى القص كما ورد عن معنى الخطائق كان إذا غضب فتن شاربهم وأخذ غرفا سواك كما قل الشيخ الباني فوضعوا على الشفاء وقصه وجاء عن بعض السلف قال له لا تدع شاربك يأكلوا معك هذا من خلق المجوز لا يجوز للإنسان أن ينمي شاربه وبهذا نعلم انتكاس أقول بعض الناس عندهم الرجولة لأن يكون الشارب كبير كلما كان الشنب كبير كان رجلاً يعني وكان قويا وله من الفحولة والرجولة هكذا اعتقاد بعض الناس ويدخلونه قديما كنت تعلمون هذا يكون شرطيا أو يكون كذا هذا ليس من أدام الإسلامية في شيء البتا والغريب تجد يوفر الشارب ويحلق اللحية هذا هو الرجل عندهم امتكست الفطر حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروف لا أبدا بالنسبة للشارب يجب قصه يعني ويتاكد هو يستحبصه ولكن إذا توفر صار وفرته بان يدخل في فمك وياكل معك ويجمع بعض الاوساخ والنتن هذا يتحقق بالوجوب والقول فيه بالوجوب حف الشارب ولا يجوز يعني هاك هو الهدي واما بالنسبه لللحيه فجاء فيها اربعه الفاظ كذلك وفروا اللحى اوثوا اللحة أرخوا اللحة أعفوا اللحة أربع أعفوا أوفوا وفوا وفروا كلها جاءت لذا لا يجوز يقول لا يجوز أخذ شيء من اللحية إلا إذا طالت طولا فاحشا ولكن القول الراجح والصحيح هو ما زاد على القضة جاز له أن يأخذها وعائشة كانت تقول يعني لا هو الذي جمّل الرجال باللحة اللحية لزينة بالرجل ولا يجوز حلقها وقال جعلها البلماء من المجاهر بالمعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافة إلى المجاهرون إخوتي الكرام حلق اللحية حرام باتفاق الأيمة الأربعة على ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة والشافر وأحمر يقولون بأن حلقها حرام وإن كنت تريد العجب فانظر لقصة ذاك الرجل العظيم العالم, العالم الرباني الشيخ الزثينين كيف حدث تلاوه في اللحية؟ ذعب أمريكا لعلاج المرض الصراطان ولقصة عظيمة جدا وعجيبة فقال له نريد نظر بك الكيماوي قال وش الكيماوي؟ قال الكيماوي يعني شيء بحج المرض وذكر له من أشياء ولكن من أشيائه أن تتساقط الشعر كله وبما به شعر اللحن قال له لا, لا ألقى الله إلا بلحيته انظر لا ألقى الله إلا بلحيته مع أنه لو ضرب الكيماوي كان جائز له لأن هذا دواء لبعث به العلاج لبعث حتى وإن سقط شعر اللحية ولكن كنظر بقوة الإيمان الشيخ الألباني لماذا قال لا ألقى الله لنبي لحيته لأن مرض الصرطان لا يقرر بالأجل كما هو عند كثير من الناس يظن أن مرض الصرطان يقرر بالأجل وأن الصحة والعافية تداع بالأجل لا مرض الصرطان لا يقرر بالأجل ويختي كثير من الناس يسميه المرض الخبيث هذا خطأ ليس في بيع لا لا يخبث لا يشفز تسميته بالخبيث وإنما يق عفانا الله وإياكم فهذا المرض لا يقضب الهجل كما أن السحة الصحة والعافية لا تباعد الهجل فاتقوا الله أخوتي الكرام وينبغي أن توفروا اللحية, اللحية. الشيخ يقول لا أنق الله إلا بلحيته هذا عظيم جدا جدا فبعيكم أنتم وعافون فصلا الله عافية لنا ولكم جميعا وهذا فضل الله منا لماذا لن نرى باللحية فهي زينة وهي من فعظيم شعائر الله قال الله تعالى هو يعظم شعائر الله فإنها منتقل قلوته قلنا معكم الحلف <تصفيق> بالنبي وبأذرة وبيأبسك هذا الحلف كله لا يجوز والنبي ورأسك ورسومك ورس كذا هذا كله لا يجوز محرم وهذا من قول الله تبارك وتعالى فلتجعل الله أمداد وأنه تعلمون ولشكل هذا النفض من ضروب الشرك لا يجوز ان الحلف بالنبي يعني اتخذته مع الله شريك في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان قول من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله الا أن هذا الحلف لا ينقض عن المله لان هذا من شرك الالفاظ واجمع العلماء على ان شرك الالفاظ لا تنقض عن المله يعني ليس كفرا اكبر ينقض عن المله لماذا لان ما في أحد ابدا يعتقد أن راسك أو راس أمك هو كالله أو راس أمك هو كالله أو يحب بالنبي يعتقد أن النبي هو الله إذا اعتقد هذا هذا يصير كفر مخش على الملة ولا عن على الملة ولهذا جاء الحديث من حلف بغير الله يقول لا إله إلا الله وهذه كفارة ليس معنى أنه خرج من الإسلام ثم دخل فيه ولكن إخوتي الكرام لينبغ أن يعتاد يسانكم هذا الحلف والنبي ورسك هذا لا يجوز وإنما من كان منكم حالفين كم جاء في الحليف بل يحلف بالله والوسط وفيه خطأ آخر في الحلف هو الحلف لحق الله يقوله حق ربي ويقوله حق الله عند الشواء يقوله حق الله وعندنا نقوله حق ربي وهذا خطأ حتى هذا الحلف لماذا؟ لأنك لم تحلف بالله عز وجل وإنما يعني قسمت بحقه وما هو حق الله؟ حق الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله أن على العباد أن يعمدوه فلا يشركوا بشيء أنت حلفت بحقه، ما حلفت به يا رب المتبرك وإنما حلفت قسمت بحقه يعني قسمت بحق الله، ما هو حق الله؟ والمحبة والضغيم والتوحيد والإنابة والخشية وهذه كل اعمال المخلوقين فانت يقول العلماء اقسمت باعمال المخلوقين فحقيقتك أنك اقسمت بمخلوق تظن ربط على قال والله خلقكم وما تعملون على الخلاف فيما هي مصدريه او يعني وصوله فالله تبارك وتعالى خلق المخلوق اعمالهم او خلقكم وخلق الذي تعملونه فعلك ان مخلوق فلا يجوز ان تحلف الا بالله فان كان من محالف ان تحلف بالله او تقول والله او بالله أو تالله تقسم بالله عز وجل هذا صلى الله عليه وسلم محمد لكم الله خير.